السلام عليكم ورحمة الله والحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وما زلنا مع أندى العالمين صلى الله عليه وسلم ويتواصل حديثنا مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحيني السلام عليكم فضلت الشيخ عليكم السلام عليكم الشيخ يمكن حضرتك أشرت إلى موقف غاية الأهمية أن الداعية قد بتصرف قد يجذب إنسان لا يرى في حياة الداعية إلا هذا التصرف حقوقتني في وحد استقام ولم يحفظ لداعية أو لشيخ إلى أنه حطي إيده على كتفه وهو ماشي معا وأنا يمكن عقبت مع حضرتك على هذا الكلام في أنه أحيانا برضو يخرج إنسان من الالتزام بتصرف داعية يعبس معايا اشتد عليه فبعدما كان يحب يبتدي يبغض يعني هذا الموقف وبالتالي يبتدي يتحرك بعيدا عن خط الاستقامة اللي كان ماشي فيه ويمكن ختمنا حديثنا بمقولة مهمة لحضرتك جدا الرجل الفاضل إذا صدر منه ما لا يناسب فضله ينبغي أن نحمله على محمل حسن يناسب فضله فيمكن أن محتاجين شرح لهذا الموقف من حضرتك <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمع هذا الكلام تردد وإن لم يكن بلفظه إنما تردد بمعناه في, ك... في تصرفات كثير من أهل أهل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 النهاردة مثلاً أنا علشان خاطر ألاقي وظيفة كويسة وبيعرف في المجتمع كويس لازم بقى لغات لغات وإذا عرفت اللغة واثنين وثلاثة, وثلاثة, وثلاثة واربعة يبقى وكمان دخلت عليه الكمبيوتر وبتاع الكلام بقيت متميز ده, ده بقى متميز كان زمان اللي اللي الذي له باع في العلم الشرعي هو ده المتميز وكان الخلفاء نفسهم بيحضروا مجالس أهل العلم والمأمون كان يحدث نعم. يقول حدثنا هشيم قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن وياخد أسانين ما كانش بيتكلم كده فالبضاعة الرائجة آنذاك كانت هي العلم والأسانين دي والكلام فشيء طبيعي إن الأعمش يبقى له هذين مكانة كان له مكانة بسبب حفظه والآخري باللغة في أنه كان رجلا قرآنياً كمان نعم. يحفظ القرآن كما يحفظ يشرب المرء الماء نعم. ومن كانت كانت قراءته في عداد الشاذ ولا يقرؤون بها ولكن كان رادياً قرآنياً على أي حال أضف إلى ذلك كان محدثاً كبيراً فأي تصرف من الأعمش غير لائق كانوا يحتملونه له يعني كان من عادته أنه كان عسراً في التحديث عشان تطلع الحديث منه كأنك أنت طلعت روحه فمر واحد من الجماعة الأزكية دول وأنا قلت لك في المرة اللي فاتت الأمد كان كفيفاً نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قال له يا أبا محمد أريد أن أصحابك كانوا كانوا الجنازة أريد أن أصحابك يا أبا محمد أبا أخذ دراعه ومعه دين إلينا عالم ماشي الجبانة كده وهو شارد بالأعمش لواحده كده والأعمش طبعاً الجنازة في صمته بتاعه مش عارف ورايح فين المهم فضل ماشيين شاردين شاردين وواحدين قال له يا أبا محمد أتدري أين أنت؟ قال له لا قال أنت في جبانتي كذا خدوا على جمالة البلد الثانية اللي مشا ميت والله لا أردك البلد حتى تملأ الواحي حديثا هو جاب كشكول ميت ورقة وعايزم لها أحاديث من الأعمش تمام؟ قاعد يقول له حدثنا فلان عن فلان ويداله لإيه؟ أحاديث كتير أقوله طبعا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الرجل ذكي ما هوش غاب يعني الأعمش متغيز عليه بس صبران عليه لحد ما يدخل البلد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 عن انطواء يعني وبعدين ربنا رزقاه العلم والكلام ده وبعدين بقى شيخ وعايز ربي الطلبة مين اللي يقع على هوا من الحكاية دي كلها يقع على هوا الكلام اللي أنا بقوله نعم <تصفيق> يقول لك الأعمى جراج فاضل وياحد مع دائم الجرح والتعديل ومش عارف عارفين فلان فلاني أبو بكر بن عياش اللي هو الذي الل اسمه شعبة نعم <تصفيق> يروي عن عاصم زي, زي حفص نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عاصم صاحب القرأة المشهورة له رويان حفصه شعبة نعم. شعبة لو بكر بن عيش كان تلميذ الأعمى شو أرس نفس القصة من الأعمى كان شديد كان شديدا وعسرا في التحديث وهو إلى آخره والكلام ده فلما يكون واحد صفته هكذا عند انجماعاً عن الناس والكلام ده فيقوم يلاقي في تصرفات بعض هؤلاء العلماء ما يؤكد الصفة التي عنده التي لا بيدحك بالضبط لا بيدحك واخد المسألة جد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 فكانوا يحذرون تماماً إن الورق بقى لها صوت. هو فعبد الرحمن مهدي دنت لما تقرأ ترجمته. ده بقى يعني حاجة هيلمان لوحده. لا. عبد الرحمن مهدي. فلا عايز أقول المشايخ اللي بعض الناس ينكرون عليهم بعض التصرفات من العبوس أو الكلام دوت. أو الشدة. بتتعامل. أو الشدة والكلام ده لهم سلف في المسألة دي.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 الأعراف في هذه الأوقات في هذه الأوقات كبتختلف عن الأعراف في أوقاتنا. ما هذه هذه المشكلة؟ نعم. أن آخذ شيئا كان له عرف وكان له جو مختلف والكلام أن إله إلى غير الجو. ما هو الجماعة بتعتبر ديعوا نعم. اللي, اللي هما على وزن تكفروا الهجرة؟ نعم. إلهم بدعوا خلق الله وبدعوا طوب الأرض. بدعوا بد وبدعوك وبدعوا فلان وفلان وفلان وفلان ليه؟ ياخد كلام. كان يقال في زمن الإمام أحمد عايز طبقه النهاردة نعم الجو مختلف يعني إحنا عندنا شعار اسمه الشرطة في خدمة الشعب الشعب ده غلط المفروض اسمه الشرطة في خدمة الدين ليه؟ لأن الشرطة في خدمة الشعب لو الشعب ده منحل هتبقى الشرطة في خدمة مين؟ الشعب المنحل في خدمة الشعب المنحل حتى ضد المنظومة الخلقية. نعم. لو إحنا عندنا مثلا زي يعني يعني في في الغرب مثلا الشرطة في خدمة الدعارة والشرطة في خدمة الانحلال وأنا رحت ألمانيا ولفيت في في في أوروبا في جولتي في العلاج والكلام ده كنا نروح المطارات ألاقي واحد عمال يبوس في واحدة والكلام ده هو دومه. وإحنا عدين طبعاً أول ما نشوف المنظر ده إحنا على طول كأن واحد بيك يعني واحد رماه بحجر. إزاي والعالم ماشي يا جاي يا رايحة بتاع الكلام أنا لو, أنا لو رحت وقلت له إيه اللي انت بتعمله ده يديني للشرطة على طول أوه. يقول له ده اعتداء الحريات الشخصية وإزاي انت تدخل الكلام ده يبقى شرطة خدمة الشعب لا الشرطة زمان كانت في خدمة الدين شعبة من الحجاج مر على رجل يروي أحاديث مناكير قال له لا لتنتهينا أو لأستعدينا عليك السلطان الله يروح يجيب الشرطة عشان يقول له ده بيروي أحاديث موضوعه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 فإحنا بنحاول بقدر المستطاع إن إحنا برضو لأن بشوف برضو في طائفة من الناس بتذم بعض المشايخ لشدتها أو الكلام دوت أنا عايز أقول يا جماعة المشايخ دول ناس فضلاء ل لهم له لهم تأويل وإن كنت أنا لا أوافق على المنظومة في حد ذاته وأقول من أراد البحر استقل السواقية عايز تأتسي عليك بالنبي عليه الصلاة والسلام أنا إزاي أنا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم وكان يضحك وكان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 <تصفيق> ويطلع له لسانتين ويبتدي يعمل القصة دي ما عليه مع الولد أعتقد يعني ممكن يعني كثير منا ممكن يحتشر نعمل يعمل زي دي قدام الكلام واخدلك إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لو إن في واحد جاي في يوم الآيام وقال يا رجل صفته كذا وكذا عشان كان يعمل يطلع لسانه للعيال ومش عارف الكلام ده أنا عندي أقوى حجة أقدر استند عليه وغلط به هذا الإنسان لكن لما يكون واحد عبوس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 مثلاً رأى من نفسه قوة نفسه وإنه لو أربض من السلطان ما يهموش ما يقدرش أثر فيه فاقترب من السلطان ونصح له وكان من خيار حاشيته والكلام ده ده ينفع يحط نفسه مسألة اختلاف عزائلين أيه طبعاً من. سوفيان الثوري شايف مع زهديه ورعي أنه لو حط نفسه مكان مثلاً مالك هيقع فيميح من نفسه بأنه يهرب قولك ال لو لو وكلم من كلامه لو أرسل إليك السلطان وقال تعال فقر علي القرآن لا تذهب نعم. ولو رأيت القارئ عند الحاكم فاعلم أنه لص شوف نعم. كلام شديد هو نعم. يعني أنا النهاردة أجي على كل العلماء وأخذ كلمة سفيان واجع على كل وعلمها. العلماء اللي كانوا قريبين من السلطان والعلم اللصوص طب سفيان قال كده هي جنة احترز بها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 ولكن كثيرا من الناس لا يرون هذا ومازالنا احنا متواصلين مع مسألة حسن الخلق مع أندى العالمين صلى الله عليه وسلم وكان حسن الخلق حتى في عتاله عليه الصلاة والسلام نعم ما هو الملاف السعد نعم زي ما زي ما الناس بتقول يعني نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في المعتبة يقول لما يحب يعطي أحد يقول ما له تربة يمينه أنا والله لما بقف عشان أحلل العبارة دي أنا بستغرب جدا أولا ماله هو بيخاطب واحد طب الواحد ده حاضر ولا غايب يمكن يعني تصور قول مالك تاني بقى الواحد حاضر يخاطبه بضمير الغائب مع انه حاضر ده اسمه التفات في علم البلاغ يعني اسمه التفات ليه لان العتاب أو التقريع يقبح أن ان تستعمل فيه المباشرة إنما مستعمل فيه ضمير الغائب يوم المعاتب يقول مش مشانة يعني أي كإن كإن مش كإن مشانة الذي يوجد هذا الكلام كلام. وبعدين يقول تربت يمينه نعم صلى الله عليه وسلم تربت يمينه نعم. يعني دداء وهو بيعاتب ويدل على صبره عليه الصلاة والسلام حديث أنس في الصحيحين وغيرهما يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم تسعة سنين وفي رواية عشرة, عشرة سنين, سنين. نعم. طبعا دي محمولة على أنها ممكن تبقى تسعة ونصف في يجبر الكسر ويصل إلى عشرة نا. مثلا نا. أو ينزل لتسعة نا. عايز أقول ممكن يبقى تسعة وشهرين تسعة وثالث, تسعة وثالث شهور نا. فيصل إلى أقرب رقم صحيح نا. إما يصل إلى عشرة ويمصل إلى تسعة واخد بالك إزاي فعشرة سنين فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته ولم أكن كما يحب لي صاحبي عايز يقول أنا لم أكن مستقيما معه دائما ولا مطيعا كما يحب صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ظل عشر سنين لا يعاتبه إطلاقا على فعل ولم يعاقبه على ترك معناه علاقة تستوجب أحيانا العتاب أحيانا العتاب بالضبط كده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 ما بقي العتاب طول ما أنت بتعاتب أنت لسه باقي عليه لسه باقي عليه لا. وفي ناس العتاب يفسدها لا. فأنا أبود أن أنا أحط الكلام في واحد يعاتب يرجع أحسن من كان وفي واحد يعاتب يفر عشان كده ما قدرتش أقولي العتاب من حسن الخلق ولا ترك عتاب من حسن الخلق ليه هنرجع برضه إلى محل العتاب نفسه لا. المعاتب لا. هل العتاب يصلحه أم لا إذا كان يصلحه يبقى العتاب من حسن الخلق إذا كان, كان لا يصلحه يبقى العتاب من سوء الخلق رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاحي. الصحاحين هل أنت ورد أو تبادر إلى ذهني سؤال يعني مع أنه النبي له ندى مع الأصحاب والزوجات والأطفال والأعداء والمخالفين والموفقين والبعيد والقريب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 في غير السفينة أو قصة ما فيش القرآن. غير الجانب الدعوي فقط نعم أو ما ذكره القرآن حتى نعم ما هو ده اللي ما أذكر في القرآن نعم وإذا ظفرت بحديث حديث. حديث إذا ظفرت بمثلا كده تليق حاجة أي أشياء قليلة وكذلك نوع إبراهيم عليه السلام أبو الحنفاء وكذلك موسى عليه السلام وسار الأنبياء عموما نعم نبي عليه الصلاة والسلام نحن نعلم عنه كل شيء النقيرو والقطمير في حياتي من الذي نقل إلينا كل هذا أصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه فالصح فالاصحاب رزق زي ما الاصحاب رزق زي رزق الولد زي المال زي الكلام ده أصحاب رزق هم لينما الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة هو ما فيش في الإسلام غير المذاهب الأربعة لا والله كان في فقهاء بعضهم أفقة من بعض العلماء المذاهب الأربعة, الأربعة نعم ومع ذلك لا نسمع عن مذاهب حسا ولا خبرا بسبب الأصحاب بسبب الأصحاب يعني يقول الشافعي رحمه الله والشافعي طبعا ده رمى الميزان في الفقه يعني والذي كتب الكتب وأصل الأصول وكتب أصول الفقه أول مرة ومش حد كتاب قابله بهذا الجمال والروعة في كتاب الرسالة يعني يقول الشافعي الليث ابن سعد يعني أفقه من مال.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 زي كتب ابن المنذر وما جرى مجرى حتى الاسم مجرى نفسه يعني الشافعي والليث ابن سعد حتى عند العوام عندما عندك الليث كان مصريا نعم والشافع مصري بس شوف الفرق دينامه شهرة الشافعي نعم شهرة شافعي خمول الليث ابن سعد سوفيان الثوري كان له مذهب الأوزاعي كان في الشام له مذهب يقول مالك لا زال أهل الشام وخير ما بقي فيهم الأوزاعي كان كان ينظر بنالك والكلام ده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 كانوا يصلوا الظهر إيماءً وهم قاعدين يصلي براسه عشان الظهر ما يفوتش نعم no. طب ده ده مثلا الجبار العنيد ده ما كانش في أمن دولة ساعتها نعم ما كانش في امن دوله هو كان أمن الدولة هو كان أمن الدولة هو الحاج ابن يوسف ما هو قال ان الامير المؤمنين نظر في في, في العالمين فانا يجد اعجمها عودا ولا أمرها صبرا مش عارف ايه غيري انا تبعثني عليكم نعم. ما قدبش العراق غيره وقف وقف العراقين غيره يعني أنا, أنا ذاك يعني فأنا حيث أقول يعني ممكن أنا إيه أملكك أمليك ولكنك لا تحبني أحكمه, أحكمه, أحكمه, نعم ولا, أحكمه نعم. ولا أحبه نعم. واخد بالك زي, زي زي ما زي ما القال بي بيقول يعني بقول كمم الأفواها هل تكممها يمنع الأعين أن تنظر شزرة سكتني بس هبرأ لك خلاص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 ويوقرونه ويبجلونه ويعلمون أنه على الحق زي ما ربنا قال في اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أخبرك زي فمالك قلوبهم بالإيه؟ بالإحسان مع ندى المصطفى صلى الله عليه وسلم وكيف كان يملك قلوب أصحابه بهذا الإحسان؟ نواصل حديثنا في لقاء مقبل بمشيئة الله مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحيني. أترككم في حفظ الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمةه.